Walain arsalari ham, fira'u musfar wal l'zallu min baghdhi yakhud. Fainna kala tussmig al mauta, walala tussmig cumm adzwa'a ida wal 126. بهاد العمي عن ضلالتهم 127. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 128. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبث غير ساعة كذالك كانوا يفكرون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 فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا ينقنون